ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بِئْسَ مَا اشْتَرَو بِهِ أَنفُسُهُمْ أَن يَكفُروا بِمَا أنسل الله أَن يَكفُروا بِمَا أَنزَلَ الله بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ الله مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ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 لَئِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ العجل من بعده وأنتم بِالنَّاصِيَةِ وَلَقَدْ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ رَبِّهِمْ وَلَا يَرْجُونَ إِلَّا الشَّفَاعَةَ وَقَدْ قُوَّتُ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصِينَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِقُفْرِهِمْ قُلْ بِأَسْمَاءِ يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِلَّا كُمْ